وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما فَمَا فما فوقها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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أم بؤني بأسمائها أولئك إن كنتم صادقين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 قال ألم أقل لكم؟ قال ألم أقل إني أعلم عيب السماوات والأرض، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وَإِذْ قُلْ مَا لِلْمَلَائِكَةِ سَجْدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إِبْلِيسَ أَبَا وَاسْتَكْبَرُوا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا أَدَمُ إِسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ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 الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.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 يذبحون أبناءكم ويستحيون لساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 وَإِذْ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَايِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لنا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا فَسُرَنَّا غَرِين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 دِفْعٌ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يؤمنوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ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 قالوا أتحذزنهم بما فتح الله عليكم يحجوكم به عند ربكم أَفَلَا تَعْقِلُونَ ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم يظنون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 وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتقلتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون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 ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإسم والعدوان وإن يأتوكم أسارا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 ويوم الْقِيَامَةِ يردون إلى أَشَدِّ العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة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 فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا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 قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إِنْ كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتقلتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَئِن تَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزعه من العذاب أن يعمروا والله بصير بما يعملون قل من كان مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن فَإِنَّ اللَّهَ عدو كافرين ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات وما يكفوا بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق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 كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا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 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أن ينزل عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا لَنَسْ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 ود كَثِيرٌ من أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يردونكم من بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا من عِندِ أَنفُسِهِم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 تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين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 وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ عَمَسَ سَجِدَ اللَّهِ أَيُّكَ رَفِيْهَا أَسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا أُلَّا إِكَاءَ كَانَ لَهُمْ أَيِّ يَدٍ إِلَّا خَافِينَ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 إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم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 وَالْتَقُوْيَ وَمَن لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُهُ وَلَا تَفَعُوْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِذِ بِتَلَائِبْ رَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ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 قولوا آمنا بالله قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم و اسماعيل ويعقوب اسحاق والاسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم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 ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا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 قد نرى تقلب وجهك في السماء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 ما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما سبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ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 ومن حيث قرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُو جُهَّكُمْ شَطْرَ لَأَنَّ يَقُونَ الْنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزتيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون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 تَدْعُوهُمْ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حج الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فلا جناح عَلَيْهِ الطوف بهما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عليم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 أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توب عليهم وأنا التواب الرحيم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 وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض, فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة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 في الأرض حلالا طيبا ولا ستبعوا خطوات الشيطان إنه لكم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه اباءنا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 هُمْ لا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمُ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل, به لغير الله وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا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 وذلك تخفيكم من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة ياء للألباب لعلكم تتقون كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ فَرَتَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ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 ايا من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 وَإِذَا سَأَلَكَ عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون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 وقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم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 وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج وَالْعُمْرَةَ لله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به من رأسه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 ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات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 واذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تعجل فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اسْتَقَاهُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا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 فهدى الله الذين آمَنُوا لما اختلفوا فيه من الحق بِإِذْنِهِ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين قلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا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 ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره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 وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله, أولئك يرجون رحمة الله والله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 وقدموا لِأَنفُسِكُمْ واتقوا الله واعلموا أَنَّكُم ملاقوه وبشر المؤمنين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 فَإِنْ فَأُوْفَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُتَلَقَىٰ تُؤَيَّتَ رَبَّكَ صَنَّبِ أَنفُسِهِنَّ فَلَا فَتْقُرُونَ ولا يحل لهم أيكتم ما الله في ولا يحل لهم ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله.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 قيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا قلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تنسفوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا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 وَإِذَا أَطَّلَقُتُمُ النِّسَاءُ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْبُدُهُنَّ أَيَّنَكِ حَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأطهر.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 لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار واندتم بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك.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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا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 والله يقبض ويبسط وَإِلَيْهِ ترجعون أَلَمْ تر إلى الملئ من بني إسرائيل من بعد موسى إِذْ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملك قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أياتكم تعبوت التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وَبَقِيَةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُهَا عُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 كم فيئة قليلة، كم من فئة قليلة، غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرَهُ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدهناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتلت الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات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 لا إكرامها في الدين قد تبين الرشد من العيب. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة وثقالا فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أَوْ كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها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 فلما تبين له قال أَعْلَمُ أن الله على كل شيء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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا اذا لهم اجرهم ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قل لهم معروف وغفرة خير من صدقة يسبعها أذا والله عني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب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 وَمَ فَل الذيينَ يُم ف قُونَ أَمْ وَلَهُ بِتِ غَ أَمَ مِنْ الن كَمَثَلِ غَ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 طيبات ما كسبتم ومن أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمم الخبيث منه فقون ولستم بآخذه إلا أن واعلموا آمَنُوا الله غني حميد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 وما تنفقون إِلَّا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف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 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتفقوا الله وذروا ما بقي من الرباء إِن كنتم مؤمنين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 وَإِن كَانَ ذُلْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنفَقَ الصَّدَقَةَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاسْتَقِيمُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم تُوَفَّى كُل نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجْلِ مُسَمَّى فَكُتُبُوا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 ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل له فليملل, فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإِلَّا مِنَ الْعَرْجُ لَيْنِ فَرَجُلٌ وَمَرَأَةٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى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 وَإِن تفعلوا فَإِنَّهُ فسوق بِكُمْ واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم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 نا تنصرنا على القوم الكافرين.